ثلاثة استمع إلى الجمل الآتية وأعدها الأمر الأول في الإسلام الشهادة الصلاة عماد الدين الصوم واجب على كل مسلم نذهب إلى الحج في شهر ذي الحجة يصوم المسلم في شهر رمضان كل سنة الصلاة مهمة للمسلم